وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَمَا لَكُم أَلَّا تُؤْمِنُوا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 وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ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 يَوْمَ يَقُون الْمُنافِقُونَ وَمُنَافِ قاتُ للَِّذينَ آممَن ظُرونَ نَقتَ بِسْ مِ نُورِكُمْ قِيلَ ررجعُ وَر أَكُمْ فَْلتَمِسُونورَم فَظُربَ بَيينَهُم بِسُ فَذُرِبَ بَيْنَهُم, بسور فضرب بينهم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَابَصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ فَالْيَوْمَ لاَ يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلاَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 وَأَنزَلنَّ الحَديدَ فِيهِ بَأْسُ شَديدُ وَمَ نَافِعَّاسِ وَلِي عَلَمَ اللهَّهُ مَيْ يصُرهُ وَرسُ لَهُ بِالغَي إِ اللهَّه وَلَقَدَ أَْرسَ النانُوا حَوْ وَإبَراهِ مَوجَعَن فِيذُجتِهِ مَنّ بُووتَ وَكِتابَ فَمِنْهُم محتَدِ وَكَثٌِ مِنهُ ثُمَّ قَفَّيْنَا على آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَجَعَلنا فِي قُلوبِ الَّذينَ اتَّبَعوهُ رَفهَةً وَرَحمَةً وَرَهبَانيةً ابْتَدَعوها ما كَتَبناها عَلَيهِم إِلا ابْتِغاءَ رِضوانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوُها حَقَّ رِعايَتِها